بسم الله الرحمن الرحيم س و ر ة أ ن ز ل ن ا ه ا وفرضناها و أ ن ز ل ن ا فيها آ ي ا ت بينات لعلكم تذكرون ا ل ز ا ن ي ة والزاني فاجردوا كل واحد من أ م ا م اتجلته ولا ت أ خ ذ ك م بهما رافه في دين الله إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر وليشهد عذابه ما طائفه من المؤمنين الزاني لا ينكح إ ل ا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها إ ل ا زانيه أو م ش ر ك و ح ر م ذلك ع ل ى ا ل م م ؤ ن و ا ل ذ ي ن يرمون ا للعلوم م ص ر الاسلاميه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 والذين يرمون أ ز و ا ج ه م ولم يكن لهم شهداء الا أ ن ف س ه م فشهاده أ ح د ه م أ ر ب ع شهادات بالله إ ن ه لمن الصادقين والخامسه اللعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين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 ا ل ذ ي ن جاءوا ب ا ل إ ف م ع ص ب ة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل م ر ء منهم ما اكتسب من ا ل إ ث م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 ا ل والآخرة ل د ن ي ا م س ت ك م ف ي م ا أفرتم فيه ع ذ الله ب عظيم إذ ت ق و ن ه ب أ ن وتقولون ت ك م ب أ ف ا ل ي س لكم به علم به و ن ى و ي س ب و ن ه هينا وهو عند الله عظيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أ ن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم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 فأضل الله ل ع ي ك م و ر ح م ت ه و أ ن ا ل ل ه غروف رحيم ن ا أَيُّهَا ا ل س ي ن آمَنُوا للعلوم ا ت ت ا الاسلاميه َْ ب ط و اسماء ت الشيطان فإنه ر ب ل ف ح ش الله م ن ك ر و ل ا ف ض ل الله عليكم و ر ح م ما ت ه زكى م ن ك ولكن م من أحد أبدا ولكن ان الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يات لاولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى و ا ل م ساكين و ا ل م ه اجرين في سبيل الله ولياقو و ل ي ا ف ا ت و الا تحبون أ ن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن ا ل ذ ي ن يرضون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ولهم عذاب عظيم يوم تشتر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 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أ و ل ئ ك مبرؤون مما ي ق و م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 وان قيل لكم ارجعوا فارجعوه واسهل لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه بها ت ع ل م والله يعلم ما تبدون وما تفتمون قل للمؤمنين ي ع ب و ا من أ ب ص ا ر ه م ويحفظوا فوجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغفرن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدي ولا ي ي ن ز ت ه ن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا بطولتهن او ابا إ خ و اخوانهن ن ن بني أو إ او بني أ خ و ا ت ه ن أ و نسائهن أ و ما ملكت من الرجال من او ل ر ج الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانفحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 ولا تكرهوا فتياتكم على البضاغ ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم ولقد أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م آ ي ا ت مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم و م و ع ظ ة للمتقين الله نور السماوات و ا ل أ ر ض مثل نوره ك م ش ك ا ت ا مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب ذري يوقد من ش ج ر ة م ب ا ر ك ة ز ي ت و ن ة لا ش ر ق ي ة ولا وربية لا شرقيه ولا و ر ب ي ه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله ا ل أ م ث ا ل للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع و ي ذ ك ر فيها اسم ه يسبح له في ه ا ب الغدو و ا ل آ ص ا ل رجال لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله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 ليجزيهم الله أ ح س ن ما عرفوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أ ع م ا ل ه م كسراب ي حتى س ب ه الظمآن ماء ح اذا جاءه لم ي ج د ه شيئا ووجد الله عنده ف و ف وقفاه حسابه والله سريع الحساب أ و ك ظ د م ا ت في بحر اللجي ي ر ش ا موج من و ف ق ه موج من فوقه سحاب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 و ج و ل من في السماوات و ا ل أ ر ض والخير صافا كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وإله ملك السبب ا ل س م و ا ت والارض والى الله المصير أ ل م تر أ ن الله ي ز د ي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد س ن ا بركه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره ل ا ر ل ي الابصار والله خلق كل دابه مما فمنهم من يمشي على بطنه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 لقد أ ن ز ل ن ا آ ي ا ت مبينات والله يهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم ويقولون آ م ن ا بالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أ و ل ئ ك ا ل م ؤ م ن ي ن و إ ذ ا دعو الى الله ورسوله يحكم بينهم إ ذ ان فريق منهم وإن يكن لهم الحق ياتوا اليه مزعنين افي قلوبهم مرض أ م ر ت ا ه ام يخافون أ ن ي ح ي ي انما ل ل عليهم ورسوله بل أولئك ل ه هم و إ ن كان قول المؤمنين إ ذ ا دعوا إ ل ى الله ورسوله ان يحكم بينهم أ ن ي ك و ن س موسوعه ع ن ا النابلسي ومن للعلوم ا ل ا س ل ا و ي ت ه فأولئك ف ق س م و ا بالله جهد ايمانهم لئن أ م ر ت ه م ليخرجن و قل لا تقسموا ط ا ع ة م ع ر و ف ة إ ن الله خبير بما تعملون قل أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول ف إ ن تولوا ف إ ن م ا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم و إ ن تطيعوه تهتدوا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 ثلاث ع و ر ا ق لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح ب ع د ه م و و ا ف و ن عليكم ب ع ض ك م على ب ع ض كذلك يبين الله لكم والله موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم م ي س ت ن ك الاسلاميه قبلهم كذلك ب ي الله ل ك م آ ي ا ت ه و ا ل ل ه ع ل ي م ح ك ي م و ا ل ق و ا ر م ن ا ل ن س ا ء فليس عليهن جناح أ ن يضعن ثيابهن غير متبذجات بزينه و أ ن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على ا ل أ ع م ى ح ر ج و ل ا على الاعرج حرجوا ولا على المريض ح ر ج و ل ا على أ ن ف س ك م أ ن تاكلوا من بيوتكم, أو بيوتكم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 أ و بيوت أ خ و ا ت ك م أ و بيوت أ ع م ا ل ك م أ و بيوت عماتكم أو أ بيوت و خ او ك م أ بيوت أ خ و ا ل ك م أ و بيوت خالاتكم أ و ما ملكتم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 كذلك يبين الله لكم ا ل آ ي ا ت لعلكم ت ع ت ل و ن إ ن م ا المؤمنون الذين آ م ن و ا بالله ورسوله واذا كانوا معه, وإذا كانوا معه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 الله غفور ح ي م لا ت ع و ا د ع ا ء ا ل ر س و ل ب ي ن ك ك م د ع ا ء ب ع بعضا ض بعض. م قد ي ع ل م ا ل ل ه ا ل ذ ي ي ن ت س ل و ن م ن ك م ل ي ه موسوعه النابلسي ي م للعلوم الاسلاميه